قصة مقتله طويلة مع الحجاج لما سأله ما قال سعيد بن جويل قال أنت شقير من كثير أحدث كثيرة وقصص كثيرة في هذا البال لا تصح لم يصح إلا أن الحجاج هو الذي قتله ثم داع على الحجاج فمات بعده بأيام فمن على أحد بعده هذا هو خلاصة أما القصة الطويلة هذه ترونها في قصص لا تثبت وبكرها الحافظ الثالي في السير عن النبلاء وقرأ قصة المنطرة عليم العباس وهو حبر الأمة اللوان القرآن أبو العباس لعلان نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله الدين وأن يعلمها التأوين فالآلة باركة هذه الدعوة رحمة الله وكان عمر بمعرفته به يجلسه مع المشهور القراء اختبار الشيخ قريش ربما يطع في نفس هؤلاء القراء ففي يوم من الايام طلب عمر ان يوجه له فض الله بن عافاس فسألهم ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله يلقى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواج الصورة فأخذ كل منهم يجيب بجرده وعمر لا يلقضي لهذه الأدوبة فجاء ابن عباس جواب وقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأيات تحمل ضيقاتها نعي النبي عليه الصلاة قال الله والله لا أعرف منا إلا ما قلت فأدعن ولا ما فينا قسك عبد الله بن عبدالسلام لما ما مات. جاء طير من أبيض من السماء فدخل معه في لحظ وهم يحلون لما وما رؤية هذا الطير قد خرج ويقصه متواتره قال المؤول هذا علم عبد الله علم عبد الله المعلم وقد أضره آخر حياتنا رضي الله عنه وعلم لكن كان غاية في الهم وطلب العلم وسؤال الصحابة كان غاية من الغيات للمماذ النبي عليه الصلاة كان عبد الله بن عباس يمشي للصهاب ويأخذ عنه من هذا ومن هذا, ومن هذا, ومن هذا ومن. وكان له جار من يقول ماذا تنفع عنده عن تصورين الظلم مثل نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس ينهز الاحتلال صغير ولا صار جار من الأنصار يقول لا ما لا تفعل ماذا ما ستؤثر هناك انتبار من الصهاب يقومون وقاما يقومون بهذا الشيء وعاش عبد الله بن العباس وما تجير الصحابه ومطر هو يفسد النفس تحدثي اليه لان صغار اقوام هم كبار بغضب فانا تحتضر نفس اذا والله لا في هناك يكفي الامه اليوم لا جد مش شايف الشريع اليوم الذي يحتاج إليك لا تحتكر اليوم انما اصح وصح وانسخ اشتغل واسعى لليل النهار ضوء وضواح ضوء العلم حتى يحتاج إليك قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واقول لذلك عبد الله بن عاصيه فاضل سبيل بما نزل العلم قلب لسان يسول وبقلب معقول لسان بيسئ كان يمشي يسلي عند زيد بن ثابت صحابي جليل لا يترك الباب حتى يخرج رحيلة الصحابي الجليل فيأخذ بزمام رحلته فيسعد فكما سهر قلنا الا اخبل ثاني فياتيك ابن عمر صلى طفلا أمر لك نفعل هذا الناع على علاماتي ولذلك نفعل الله بعبد الله بن عباس يقول السكان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فامسك عليه فاشهد عليه لأنه مجاهد أخذ ابن عباس أهل الفقه إذا أراضوا الفقه يأتون ابن عباس سيجدون حاجته أهل الشعر كذلك أهل الحديث كذلك أهل التفسير كذلك أيام العرب كذلك ولذا كان عنده من للناس يأتيه أصحاب اللغة هناك من يترجم لهم وكثير من الناس يأتونها هناك من يبرغ العلم عن ابن عباس بمجلس يترجم بل أما ابن عباس يغفع صوته وأولى ذلك هناك من يترجم كأبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وكان يترجم بينهما الناس معنى أخوان وسعيد من الجبير لازم عبد الله بن الحس أخذ عنه الكثير قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنة ولا رأى انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طقيفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ عكاظ تصرف ولا تصرف كنون ولا كنون فيها الوجهة عرفنا وسميت السوق سوق لأن الناس يكونون فيها على سوقهم معنا للبيع الشرع يقول ما قرأ رسول يعني هذه رواية المعجزة سأتي معنى رواية ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الجن والجن استمعوا لها إلى أخير ابن عباس بيحكي موقف وابن مسعود بيحكي موقف هذا بيحكي مشهد وواقعه وذلك بيحكي مشهد وواقعه ولا تعرف ولا تعرض قال وقد بين الشياطين وظاهر هذا رواية ابن عباس في أول أمر في أول الأمر بخلاف جن لنصيبين لما اجتمعوا فينا خلاف وقال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام صورة الرحمن وما إلى ذلك وآمنوا هذا الموقف يقول وقد حيل بين الشياطين هذا في أول دنب. في أول إحاء إلى عليه الصلاة والسلام وقد حيل بين الشياطين وبين فضل السماء هل الناس اللي على بيه هذا كان قبل البحثة ولا لم يكن قبل البحثة على طوله واللي يأمر انه كان موجودا قبل البحثة ولكن بعد البحثة كان الشهادة فمن يستمع الآن يجد له الشهادة غاصبه قال وارسلت عليهم الشهادة مع بعث النبي عليه الصلاة والسلام كثرة ليه لان هم يتراكمون واحد فوق الاخر واحد فوق الاخر فيصلون الى السماء وان لمسنا السماء فوجدناها بلا تحصن لمس السماء بيتلمس ان ممكن واحد يلمس السماء لا شيء لا حقيقة كلام لا كما يقول فلاسفه لا السماء جم يعني ظاهره لا يعلمها لكن الجن لنسوه لأنها تلمس ما هي دفان كما يقال فلاسفة يقول فلاسفة أن يريدون أن يمكن كل الحقار الموجودة في القرآن لكن هي هاتفة قال وأرسد عليهم الشوخ فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا ما رب قالوا حيثا بيننا وبين خبر السماء إلا أن جن وفيه شاثور لا كما أقول فلاسفة أن الجن اللي هو عن قوى الشر عليهم شاكتهم والملائكة اللي هو العبارة عن قوى الخير في الناس قوى الخير الكامنة في الناس لا في الجن اللي لو موجود معنا أصورة الجن في كتاب الناس شهدت بها وفي سورة الأحقاف كذلك وفي كثير من موضع فرحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين إنس والجن وما خرضون الله إلا العبادة إلا لهم حقيقة يتنفس الجن بالإنس نعم بل حقيقة يؤمن بها أهل السنة من أنكرها قال فرجع الشياطين إلى قرمه فقالوا ملكون قالوا حيل بيننا وبين خاضر السماء وارسلت علينا الشهر قالوا ماذاك إلا من شيء حد فاضربوا مشارق الأرض ومغارب فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين قبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارب فمر النظر الذين أخذوا نحو تهام وهو بنخلة أو بنخلة ومكة تعدل الانتهام معلم اتهامة الارض المنفذ التي تسكن فيها ليه تشتد حروها ونجد الارض المتفذ عرفنا يقول قال فيقول نحو اتهام وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاب بمكة لجنة وعفاق وللمجاز كلها أسواق وتشهورة في الجنة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وغيرنا الله السلام فراجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا ولن نشرك بربنا أحد فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أحي إلي أنه استمع نفر من نجيب فالشعب لهذا حديث صلاة النبي عليه الصلاة بالمسلمين جهرا في وقت صلاة الفيسر فمن الناس من يقول هذا قبل قرض الصلاة أن النبي عليه الصلاة كان يصل نبيه من ركعتين قبل أن فبرت الصلاة وكان الصلاة بالنبي عليه الصلاة هذه موافقة لوقت الفيسر قال حددنا محمد بن المثالين الان فيه ايش الجاهر بالقراء في صلاة الفجر وهذا من ضمن أبيلت هذا البال حديث كثير في هذا قال حددنا محمد بن محمد ابو موسى العنزي المرقب بالزامن قال حددنا عبدالعلى هو ابن عبدالعلى البصري السام كان يقال ابو همان وكان يرضى من هذه الكوية قال عن داود قول نبي او بكر ثقة عن عامر من عامر دوستو ان شاء الله امر ابو عمرو من شهادات التابعين لما خرج على الحجاج ثم ندم ثم نعم وهسو رحم الله لا تمر عن اسم زوجة ابليس وقال ذاك عرس ما شهدته في كانت في دعاء كانت رحم الله وقال إذا سمعت بفائده فاكتبها ولو على جدار يعني لو ما عادش في دفتر لو ما عادش اي بنطاس اكتبها ولو على لانه يخشى ان تضيع منك انا اي مش من صيد بنطيط اللي انتوا عارفينه الا اي مصيد من ولا من صيد الدميات ولا من صيد البحر الا اي ايه والكتابه الخايده خايد صيدك بايه الحمال الواقف من الحماقه بان تصيب رجاله فتترك بين الطلاء اضطال العلم ايه الصيد والكتابه ما هو يدوق قيصر ضغط بالحبال ويدق ابتداء طويله ها يعني بيضغط في, في دورج بجع عن اطفال ما تترك الضغط للولد ما شاء الله الطفل الصغير عمره سنه سنتين يمشي بالقلم ويشطب على الصفحات ويكتب على كلمه بقى نقول ايه لا يتني ايه لا يتني ايه مكان في الضغطر؟ لماذا مكان في الكتاب؟ ها؟ اياك ممكن الولد الصغير كده ها يزيق ومشرب الشاي تصب عليك يعطي انت تضرب ها؟ كف على أخي ندى ما نحصل طيب ما مكان في الكتاب ليه؟ ما حبقت الضغطر ليه؟ وبعدين كتب بحرف وخط واضح مبين وكبر خطك ما تصغيره؟ لان النظر ده بيضع. مع الأيام يجي تكتب أن تفضل صغير بعد سنة سنة دائم لا أتمنى أن تكروه إزال واكتب بحبري يقطع ليش بحبري لي جاء بيطيب ها شكو المخطوطات تقولك بأقلام سيالي سيالي طب كما قال المختصون في, في المخطوطات بكل مئة سنة حبرة فكسة كل مئة سنة لا حبرة سنة. على مدار التاريخ هذا معروف فلا اللي احنا فيها ده ما اللي قبل ده استنى معايا هون صيد والكتابه طيب طيب صيضك بايه الحبال واضطه فاهمين ان الحبال قصدك تنتصي غزاله وتترك بين الصلاه اطفال وقا كان الشاعر يقول اذا سمعت بفيله مكتبه ولو علم الجلاد قالوا في تلغبة الشعبي كان أمية شوفوا كان علميا يحفظ يحفظ حرم لأن الأول موسمونا بالحرم لأن كان أمية ربنا فكان يعاني من هذا الشيء فإنصحنا للنصف إذا سمعت القيلة فكتبها لو عن يقول يعني ما كتبت السوداء في, في بيضا اقول هذا لأنه كان أمية يقول أيضا حفظته من العلم الكثير ونسيت منه ما لو حفظه أحد لصال علي الجزء اللي نساه احنا نصير بيع طيب لذا نعنا بإذا هنجبأ نحفظه هنقيد هنخلى هذا يعني كل أسبوع معنا ساعة نجبأ نراجع فيها معنا جود مراجعة و بطن مين في القرآن في السنة في الفوائد في العلمات في المتون لأن العلم يبقى الكتاب يفارقه أو تفارقه إنما الحفظ يبقى معه العلم ما دخل معك الحمام يعني صدر العلم ما دخل معك السود في صدر أرغبنا يا خمي إذن نحفظ برجع للعب تعلم بأن العلم بالمداكرة الدرس والفكرة والمناهر قال الإمام بخاري ما هو السبيل الحب قال ما رأيته مثل إمعان النظر في الكتاب إمعان النظر في الكتاب إمتى اليوم نظرت في دي برضو ما تقولش والله إذا درست الكتاب ده بقى إيه أنا أتعب أبعد عشرين سنة درس كتاب ده بقى. أصلا إذا تدرس كتاب ده عيد واحد له نفس وتدروس على الواحد ثاني دي نفس الثاني نفس الثاني اوه اكتبه على الواحد وليه يجيب فوائد من الناس ولا ينزل فوائد منه. فما دروسي بقى وضعه على دراس بالكتابة لا فطاص السلام عليكم حسين لا ده العلم يبلغ عايز جدد تحتاج إلى تجديد جدد لكل يوم يبلغ كما يبلغ توقع العلم تحتاج إلى تجديد ومراجعة ومضاكعة معنى يا إخوة كان الشعب من المصائح الجميلة وقلوك بالعلم إذا سمعت الفائلة تبع لو على السبال الله الله سأله الرجل كاف اللحية فيه ما زعتش حد من هذا كاف اللحية فجال أنا أعمل آية في, في الوجوء ما الوجوء؟ قال نطعها من المين بيتنا في البقاء بيت؟ من باب وهم ما بإيه الناس طب عن الناس العلم إن العلم ده لو إحنا بارك الله فيكم نأخذ هو هكذا صالح العلم صالح العلم صالح بارك الله فيكم يحتاج إلى صد يحتاج إلى تحمل فكانت بعض العبارات يغوح على الناس خفف على الناس الدعاء معناه بنتي كما جاء في الاسير عالم الولاد جاء رجل كف الله الله كثير له ماذا افعل فيها صواب الفجر بيقول برد وما الى ذلك اعمل ايه طب لها هي تتخلل ولا تندسل من وكده عند الوضوء فقمت بقطعها من الماء <تصفيق> عرفتم جاءه رجل يعني ايه حق خير ها انت هل تقبل سؤالة للحاج قال لا من دم ايه المدعم من قال عن عامل من عامل أبو عامل قال سمعته على القامل وابن طيس النفع ثقة المتبقى مبطي عامل من تلاميل عبدالن مسعود مدرسة الفور هل كان سوف عامل الشعبي عامل وبيس ألبابه هل كان انه مسعود شرب مع رسول الله صلى عليه وسلم ليله الجن قال فقال عن قال انس سال ابن مسعود فكنت هل شهد احد منكم مع رسول الله عليه وسلم ليله الجن اه نعم ولكننا كنا مع رسول الله عليه وسلم ذات ليله تفقدنا فذكر مستوفي الاوليه والشعر فكنا استطيره يعني طارت بالجن أو هو القتل في حفاء قال فبتنا بشر ليلة بات بها طوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء من قبل جبل الذي كان يتعبد في النبي عليه الصلاة والسلام قال فقل اقري من الكعور معنا يفهم وجبل كورو دعيبا على تخي المدينة بعيد عن القوم قال وقفت يا رسول الله فطلبتناك وطلبناك فلم نجدك فبدنا بشر ليمات بات بنا قوم فقال اتم الداع الجد فذهبت معنا فقرات عليه القران لا اله الا الجن من صوتي يدعوا وسمعوا قال فانطلق بنا فأرانا آتا وآثار ميران وسألوه الذات فقال لكم كل عظم ذكر رسم الله عليهم لذلك من الجن المؤمنين أما الجن الكفار يأكلون ما لم يسمى عليهم الله عسى جن ما لم ينكر رسم الله نعم قال لكم كله عظم يذكر رسول الله عليهم يعني أوفر ما يكون تتحول للفرم هل الله عز وجل يضيع أحدا من الرزق أجراء الجد جعل الله لهم أرزق الرزق يطلبه كما طلب أجر تماما لكم كله عظم يذكر رسول الله عليهم يقع في أيديكم أوظر كل لحنا وكل بعرط على كل دواب في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما الطعام تشتوى لا تعارب بين رواية بن عباس وبين رواية بن مسعود هذا في الموقف وذاك في موقف ذاك في, في وقت وذاك في وقت قال وحدثني عليهم محجر علي السعبين وهو واثقة الحفظ قال حدثني بن إبراهيم ابن ابن, ابن مغسل ابن عليا أبو بسك وهو واثقة حافظ وكان يغضب إذا قال له ابن عليا عنده من دون؟ ابن أبي هند بهذا الإسناد إلى قوله وآثار ميراتهم أرام النبي عليه الصلاة والسلام أثارهم وآثار دوابهم وآثار إيرانهم نعم وآثار السلام عليك نظرة من الكلام نستمعونا القرآن فلما حضروا قال مصد فلما قضي ولوا إلى قومين من منجرين الآيات وصورة زيني كذلك قال الشعبيين من الشعبي عامر بن سراحين الشعبي أبو, أبو, أبو, أبو عبد وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة الجزيرة جزيرة العربية في بعض الوقتهم هم الجن النصيبين من شمال جزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث من عبد الله عبد بن من بعد عبد الله بن مسعق في الإسنان الكوفي ذا ذكر عبد الله فهو ابن عبد الله بن السلالم المصري من واحد اللهم صل على عبد الله في السلالم المدني عبد الله في الاسناد, عم. الإسناد المدني عبد, عبد الله بن الزبير في البصري عبد الله بن عباس طيب بقي شيء باقي عبد هذا الشافعي المصري المصري كذلك عبد الله بن عمرو بن عاص طيب قال وحدثناه من الذي قال حدثناه اكون احسان الامام مسلم اللهم لا يجكم مع ليس انظر عليكم الذين امام مسلم قال وحدثناه بكر بن شيبه الله صهب المصنف محمد صهب المصنف العبس الكفر قال عددنا عبد الله بن إدريس الأول في القطة بن فطير عابد عن داود عن الشعبي عن عرقامة متى عدونا بعمر قمت هو ابن قريس عن عبد الله وصعبه أبو عبد الرحمن عبد الله بن سعود صاحب المناطب الشهيرة ربكم الله الكثيرة ومتعرفون قصة ولما أراد أن يجمع شيئا من الأراد فبدأ ساقوه وكان دقيقا فضهك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أطلحكون من دقة ساقيه فالذي نفسي بياده لهما في الميزان أفقل عند الله من زل الراحة رجل يسوي ألف بل مات في العام الحالي والثلاثين متقدم الوفاة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى طوله وآتار نيرانيم ولم يذكر ما بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى الدمير نيسابوري أبو زكري معبر من فرسان إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى نيسابوري أبو زكري وأوصى رحمه الله بملادسه قبل أن يموت أن ترسل إلى الإمام رحمه الله تعالى قال أخبرنا خالد ابن عبد الله وهو القرحان الوسطي عن خالد ابن عبد الله بن نهرز المازينة صدوق عن أبي مع وزياد ابن كليب الحمضان ثقة الله عن إبراهيم النفع خالد الثاني ده مش الحزاء لا الذي يظهر هو من الخامسة وهذا من السابعة وهو أقرب إلى خالب ابن عبد الله طحار عن إبراهيم وعن نها عن عرقام ما تعادون بعمر عرقام عن عبد الله أبو عبد الرحمن ابن عبد الله وسهل قال لم أكن ليلة يزيني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أني كنت معه يعني إنسان إذا فاته صحبة الرجل الصالح العالم الفاضل كتحسن فعن يقول ورؤية هذه المشاهد أيضا مما تزيد إيمان أن الجن يردون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقر عليهم القرآن وكانوا أحسن ردنا كانوا منصطين قال الله نعم وإذ سرمنا إليك من الجن يستمعون القرآن يستمعون نعم قالوا أنصتوا أنصتوا استمعوا قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيض الله بن سعيد طيب سعيد بن محمد الجرمي هذا هو صدوق رمي ابن الله بن سعيد وليشكت أبو قدامي ثقة مأمون فلحدثنا أبو أسام حمد بن أسام عن مسعر وهو ابن كدام الهلالي أبو سلم من كان منتبسا جليسا صليحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العباة وعية الأخوة وهكذا كان السلاك يدل بعضهم على بعض السنة والجماعة يدل بعضهم على بعض ولا ينفر بعضهم البعض أيها الطالب علما إيه حماد بن زيدي فالتمس علما وحلما ثم قيده بطيبه لا كجامل, لا كجامل وكعمري لا كثون وكجامل وكعمر بن عملي من حوضنا بيق أيها الطالب علما إيه حماد بن زيدي فاستفد علما وحلما ثم قيده بطيبه لاكا ثورنا واكا جامل واكا عمرين ابن عبيد مهم إذن لا ولا ثلاثة أولا بن يزيد كلاعي والجام بن صفوان وعمر بن عبان ثلاثة أولا أولا روس المبتلعة من حوض الأبياء سلم عمد أي أطلال بعلمنا أيدي حمال ابن زيد حمال ابن زيد من أعلمة السنة والحديد سنين جلد عامل ايه يا طلابي ايها الحماده بن زيد فاستفيد علم من ثم غيره بغير ثم غيره بغير نفس الوصيه الاولى هي المسيطره على كتابه القيده معل ايه وبعدين ما تنسوش الوصيه الاخيره اللي احنا من قبل هي النزيل يقال عنها حدثنا ماشه كنا عن ابي صاحب الخطابه اشرح اخي العلم في كام في ثلاثه الاكل والمشي والكتاب الكتاب في الصبح ايها الطالب العلم انت حماده بن زيد فاستفد علما وحلما ثم طيبه لك ثور وتجمد وكعمري ابن اميه كذلك كان الناس يقولون في حط الساعه من كان ملتمسا جريسا صالحا فليأت حلقة مصعب ابن كدامي في السكينة والوقار وأنوار هل العفاق يعيلي في الأقوان عن معنى عبد الرحمن الهدل قال سمعت أبي أبوه عبد الرحمن الهدل قال سألكم مصروخ مصروخ ابن من من الأجدع أبو في الملع عائشة في الملع عائشة ودمانه وميمو من اذى النبي سالته ما من اذى النبي يعني من اعلم النبي من اخبر النبي بحضور الجن بالجن ليله استمعوا القران وقال حدثني ابوك يعم بن مسعود لانه هودا وابن مسعود هودا أنه آذنته بهم شجرة شجرة يخلق الله فيها التمييز نعم والإدراك نعم إن الله يعرف كل شيء قدر قد دع النبي عليه الصلاة والسلام شجرتين ليستدر بهم ليقول فجاءتها فضعين فضعتين النبي عليه الصلاة والسلام فاستدر بهم ثم قال لهذه الذهبه ولهذه الذهاب فذهب إلى كل المكتب ادره يحرق الله سبحانه وتعالى نعم زداراً يريد أن ينقع يريد يرى والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم حزراً في كان يسلم عليك قبل البعض وقال اذبت احبت خطبوا لما افتبت وحراء أيضاً لما ارتبت قال اذبت حراء وحن الجبع اللي اتفراد النبي عليه الصلاة والسلام حتى احتضنه هدأ مكان الجبع الله سبحانه وتعالى على كل الشجرة اوجده في الشجرة تنميزه ربنا يا اخوان الحصى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام اتحدثه كثير فيها النبي عليه الصلاة والسلام آه. بارك الله فيكم أخبرته الشديق في ماذا بحضور الجن باستمام كلها دليل تعاطف بين الكائنات وبين الأنبياء يا جبال أبيبي معه والطائر المؤمن تتعاطف معه الكائنات المؤمن إذا مات بكت عليه السماء الضغط الكافر إذا مات خلاص استراعت منه الأرض والشجر والجواب والعباد استراع من الكافر لهو كان الكافر ده عامل حاجد الأرض منها الأرض ها الأرض بينه وبين المؤمن و لا بينه بين الوحيد ولا. ولذلك صحى الشيخ الالباني حديثا في لا تسبل دين سيدنا يوم في الصلاه معنى واحد طب ما يوم في الصلاه يعني وقت الصلاه يعني في الليل بينادي بيصيح بي بي وهو ساهر في العرج والجن وبيقول له الصلاه بينبهك يعينك على الخير في الحديث الاخر من صلى يصبح فيه الا وكل فرص عربي يدعو الله بدعوه اللهم حمد ورقق قلب من ملتبه إياه يدعو بلاه كل فرص عربي كما صار الشيخ بالبني فيقول من الذي أدنى النبي عليه الصلاة شاد الله بهذا ينتهي هذا الباب أيها الأخي في باب التباعة في والعصر في كل معنى شاء الله في الأسفل